وما ََ جعلنا ََ عدتهم َُِّْ الا َّ ف ِ ت ْ ن َ ة ً للذين ََِِّ كفروا ََُ ليستيقن َََِِْْ الذين ََِّ أ اوتوا ُ الكتاب ََِْ ويزداد ََََْ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا إ ِ ي م َ ا ن ً ا ولا ََ يرتاب َََْ